قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما أم يشركون أَمَّنْ أم خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةِ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَاهٌ مَعَ اللَّهُ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ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 بَلَ نَدَرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمْرُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاءَنَا أَن إِنَّا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 صدورهم وما يعلنون وما من غائبة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 تتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ظلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون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 وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوجًا مِّن مَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوهُ قَالُوا أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا مَاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بماَا غلَمُ الفَهُم لا يَطقونأَلَم يَرَو أن جعَ الليلى لسكُُ فِيهِ وَ وََّهَا رَنُ بصِير إِ فِي ذَادِكَ لآيات لِقَوم يؤمنِنون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 بما تفعلون من جاء بالحسنات فله خير منها ومن جاء بالسيئات فكبت وجوههم في النار هل تجزون الا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها ولول كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهكدي لنفسه ومن ظل فقل إن انما انا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم اياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون